شلت <تصفيق> يداك <تصفيق> tofu موقف مع أرواع للسبط من أم البني الأربع أولادنا قد رهنتهم إصبع أربعة كانوا ليوهل مع معه السبط ومن جاء معه وانتسر السبط ومن جاء معه مدام عباس طريح المشرع مدام عباس al mashra'a wa hakad allahu yurid wa hakad allahu yurid hay hatama matashnid hay hatama matashnid ايها الذله صح حقا وبلاء وعدلت الصرخه اي معذلا الله على السوء البلاء علىنا الامام للظلام لا علىنا الامام للظلام لا اني حسين وسليل العدله اني حسين وسليل العدله لا لست اعطي اليد ايد الدخلا لا أيدي النصر المجيد وليبدا النصر المجيد هي هاته ما مات الشهيد هي هاته ما شلت يداك شلت يداك ايات شلت يداك ايات هي هاته ما الشهيد هي من في دماء كربلا لا يرهبوا وهو ثورته لا تنضب جاءوا لو بالسياب تضربوه جاءوا لو بالسياب تضربوه واسدهم من ارض الطف في زينب لولا كان الطريق يلهبوه عديداً بالله بيصلبه يهز بالعزم الحديد يهز بالعزم الحديد هيهاته ما مات الشهيد هيهاته ما مات الشهيد شه الذي يدعك يا يزيد شلت يدك يا يزيد الباغي قد لقتل السبط فينا ثانية وهكذا ابوك كان الطاغي بد علي انشن حرب طارية اسمع يا يزيد صوت الوعي اين علي الطغر من معاوية اين علي الطغر من معاوية علي حق لا يحيد علي حق لا يحيد هي هاته ما تد شديد ما تد شلت شلت يدك يا يد شلت يدك هل أتاك خبر عن الجسد كيف على تربط طفو قد سجد مناديا لبيك يا رب الأحد لبيك من قلب من سم لبيك هذا الصوت يبقى للأبد لبيك هذا الصوت يبقى للأبد لبيك هذا الصوت يبقى للأبد بلغت يزيد في العدا مهما بلغت يا يزيد في العدا من الجند المزيد فاجلب من الجند المزيد هي هاجمات الشهيد هي هاجمات تمامات... يا يزيد احنا عشاق احنا عشاق الحسين ما نرضى بالظالمين ما نرضى احنا عشاق الحسين احنا عشاق الحسين ما نرضى بالظالمين حيي اخو العباس وحيرا يا انت حيي اخو العباس وحيرا يا انت للامد ما تنتهي هي هجه للامد جينا للموكب نجدد لك عغد ثورتك يا تبقى للابد جينا للموكب نجدد لك عغد دورتك يحسن تبقى للأبد ما يهمنا اللي, اللي كفر واللي حقد ما يهمنا اللي كفر واللي حقد ما يهمنا كثر تصريحاتين دورتك متمسكين دورتك متمسكين ما نغاب الظالمين ما نغاب الظالمين احنا عشاق الحسين احنا عشاق الحسين ما نغا... احنا عمس لما حب جنننا ولك يا مولاي بالهبن حن احنا عمس لما حب جنننا لك يا مولاي بالهب الحنق قدام الروح على الترن فنا قدام الروح على الغبره الفنا ما تهمك كثره جراحك احنا بالحر الرياح اللي بتذل النفس تجلب اليمه بدل احنا بالحر الرياح اللي بتذل النفس تجلب اليمه بدل الفرع ما يطلع الا على ما يطلع الا على الاصل سما حر في اصات دت ثورة الحرمات لي ثورة الحرمات لي ما نرى بالظالمين ما نهى بالظالمين احنا, احنا عزاق الحسين احنا عزاق المظلوم ضد اهل الغدر ما تهاب من الظباب ولا زجر دورك المظلوم ضد اهل الغدر ما من الظباب ولا زجر دور باسم حسين لازم تنتصر دور باسم حسين لازم تنتصر خل امي تشوف انجازات فرخه الاحرار صرخه باقيه لا إلى حكم يا زيد الطابيه صرخه الاحرار صرخه بازية. لا إلى حكم يا زيد هذه عرش الظلم متهاويه هذه عرش الظلم متهاويه من صدى المظلوم وتكبيراته صرخه الاحرار صرخه باغي لا إلى حكم يا زيد صرخة الاحراء صرخة بطيه لا إلى حكم يزيدي هذه عرش الظلم متهاويه هذه عرش الظلم متهاويه من صدى المظلوم وتكبيراته صرخة المستضعف صرخة المستضعف ما الغرب العالم ما الغرب العالم احنا عشان فاطمه نسبه عزيزه بالمدينه فاطمه نسبه عزيزه بالمدينه فاطمه نسبه عزيزه بالمدينه فاطمه بل ما نسبه عزيه يا فاطمه نسبه عزيه عزيه بل مدينه فاطمه نسبه عزيه بل مدينه فاطمه نسبه عزيه بل مدينه فاطمه نسبه عزيه بل مدينه فاطمه نسبه عزيه بل بالمدينة باطمة نسبة عزية بالمدينة باطمة نسبة عزية بالمدينة باطمة نسبة عزية بالمدينة باطمة نسبة عزية بالنسبة عزية يا علي يا الله بالمدينه فاطمه بنت عذيه <تصفيق> بالمدينه فاطمه بنت عذيه ماشي ان شاء الله ماشي ان شاء الله ورانا دوام ماطورين على محمد وال محمد